وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَتَتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا لَتَتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فاعلين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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وملأ آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّفَهُّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ونبلوكوا بالشر والخير فاتنتوا وإلينا ترجعون وإذا رَآكَ الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا الأهدى الذي يذكر آليه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 لو يَعْلَمُ الذين كَفَرُوا حين لا يكفون سُلْطَانٌ عَظِيمًا لَّا ولا عَنْ جُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَكِنَّ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 بل ما اتدعى هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم والله ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون ياويلنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تضلب نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا آسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 وَتَّلَّاهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ مَكُونَ بَعْدَ أَتُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآَلِيهِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له من يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك وكننا لهم حافظين. وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِ الْضُّرُ وَأَتَأْرَحَ مُرْرَاهِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَا وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ودنوني إذ ذهب مغضبا فظنن ألا نقدر عليه فظنن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات اللّه إلّا إلّا أنت فنادى في الظلمات أن لا إِلَّا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ ناداه ربه ربي لا تدرني فردا ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ناربا ورهبا ويدعون ناربا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 بل كنا قاالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم له واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردو كل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون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 يوم نطوا السماك طيس جل للكتب كما بدأن أول خلق نعيده وعذنا علينا إن كنا فاعلين.